بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الف <تصفيق> لام م م <تصفيق> ر بالقايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرض وتخر الشمس والقمر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 وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا كرابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال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 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية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 الذي يريدكُ البَرض قخَ فَمَ وَطمغَ وَشيِ أسَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُنْزِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاثٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَهُوَ مَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا فِي ضلال ولله يسدد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل لله قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِفُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الوَاحِدُ القَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيلُ زَبَدًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِثَغَاءٍ أَحْلَيِّنَ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ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 للَّذ يينَسنَد جَابُ لِرَمَ بِهِمحُسنَاء وَاللَذينَ لَ يَستَجبُ لَلَ لَ أنَّ لَهُمَّ ما في الأوْ جَم غَوًْا وَمِلَهَُ مَعَمهُ لَف أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المصير أفمن يعلم أن إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وَالَّذِينَ يُصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلُوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَضَبٍ أَوْجَهُ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَجْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارِ جَنَّ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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقبون عهد الله من بعد ميثاته ويخطعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سور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 لہی علئی من الین امین تم ان الله يضل من يشاء من الذين آمنوا قلوبهم ذِكْرُ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ, الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُبَارِكُ لَهُمْ وحسن مآل.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 لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفوا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا منهم ذاريهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد سوع ذئاب غسل من قبل كفاملت للذين كفرتم ما اخذتهم وَمَا أَخَذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُم قُلْ سَنُمُوهُمْ أَمْ تَنبَؤُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ومن يضل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشم وما لهم من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 وعطب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قُل انَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عربياً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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا أُسْلَمًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لكل اجل كتاب يمص الله ما يشاء ويثبت وان عنده امر الكتاب وان ما بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ لَنْقُصُهَا مِنْ أَطَرَافِهَا